فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون فلا أقسم بما تبخرون وما لا تبخرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول كاعد قليل تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاوين لأخذنا منه بيمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أنه وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَتَبَّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ سَأَلَتَانِ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُمْ في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة تصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون الشماء كالهل وتكون الجبال كالعهل ولا يسأل حميم حميما